الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين كتاب المختصر في العقيده الاستاذ الدكتور خالد المشيق حفظه الله قال المؤلف حفظه الله رابعا النفخ في الصو النفخ النفخ معوف وصو لغه القوم وشوعا قون عظيم التقمه اسرافيل عليه السلام ينتظر متى يؤمع بنفخه وإسرافيل أحد الملائكة الكرام الذين يحملون العوش وهما نفختان إحداهما نفخة الفزع ينفخ فيه فيفزع فيفزع الناس ويصعقون إلا ما شاء الله الثانية نفخة البعث ينفخ فيه فيبعثون ويقومون من قبورهم وقد دل على النفخ في الصور الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى ونفخ في الصور فسعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فإذا هم قيام ينظرون وقوله ونفخ في الصور فإذا هم من الاجداث إلى ربهم ينسلون وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ في السوء فلا يسمعه أحد الا اصغ ليتا ورفع ليتا ثم لا يبقى أحد الا سعق ثم ينزل الله ثم ينزل الله مطرا كانه الطل او الظل شكا فتنبت فتنبت منه اجساد الناس ثم ينفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون رواه مسلم وقد اتفقت الامه على ثبوته نعم بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا مع ذكر الايمان باليوم الاخر وهو الركن الخامس من اركان الايمان قال الرابع النفخ في الصور والصور هو القرب وهو الذي يمسكه اسرافيل لينفخ فيه و في الحديث عند الترمذي ان اسرافي قد النبي صلى الله عليه وسلم كيف هنا وقد التقى مصاحب القرن القرنه وعين الى القرن وعين إلى السماء ينتظر الأمر ينتظر الأمر بالنفخ في الصور فااختلف اهل العلم في النفخ هل هي نفختان او ثلاث نفخات على كل حال الاشهر العلم عند الله انها نفختان والنفخ في الصور عندما يهلك الناس جميعا ثم النفخ في الصور ليحيى الناس جميعا وعندما يحيى الناس جميعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فكن أول من أفيق فأرى موسى ممسكا بساق العرش فلا أدري أفاق قبلي أم أنه كتوفي بنفخه الطور لأن موسى صادق من ذهب إلى الطور مع بني إسرائيل مشهورة قصته أنه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه إلى الجبل جعله دكا وخر موسى صعقة يقال هل, هل يعني اكتفى ربنا تبارك وتعالى بصعق موسى في وقوع الساق على موسى عليه الصلاة والسلام في الطور فلم يصعق معنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو صعق معنا لكنه أفاق قبله لا أدري يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان النبي لا يدري فنحن منبابي أو لا أننا لا ندري فالمهم وهذا معنى قوله إسحاق إلا من شاء ربك بعضهم قال لما مقصود موسى وبعضهم قال لم شاء ربك اللي هم ملائكة اللي لم يصقوا معه الناس والعلم عند الله جل وعلا فالنفخ الصور حق إذن كما قال الله تعالى فالنفخ الصور فإذا هم من الأجات ربهم ينسلون فالنفخ حق نؤمن به ونوقن به ونسأل الله تبارك وتعالى العافية نعم خامسا البعث والحشر البعث لغة الإوسال والنشر وشوعا احياء الأموات يوم القيامة والحشو لغة الجم وشوعا جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم والبعث والحشو حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين قال الله تعالى قل بلى وربي لتبعث وقال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى مقات يوم معلوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه يُحشَو الناس يوم القيامة على أوضن بيضاء عفواء كقوصه نقي ليس فيها علم لأحد متفق عليه وأجمع المسلمون على ثبوت الحشو يوم القيامة ويُحشَو الناس حفاة لا نعال لهم لا نعال عليهم عواثا لا كسوة عليهم غولا لا ختانا فيهم لقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما إنكم تحشون حفاة عراتا غولا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين وأول من يكسى إبراهيم متفق عليه وفي حديث عبد الله بن أنيس الموفوع أنيس أنيس وفي حديث عبد الله بن أنيس الموفوع الذي عراه أحمد يحشون الناس يوم القيامة رواتا غولا بهما قلنا وما بهما قال ليس معهم شيء نعم الحشر البعث والحشر حق بعد أن ينفخ في الصور يبعث الله العباد سبحانه وتعالى ليبدأ الجزاء وسيئة الجزاء ان شاء الله تعالى لكن القص هذه مراحل يمر بها الإنسان يمر بالنفخ ثم الحشر والبعث فيبعث الله الناس سبحانه وتعالى وقد أنكر البعث كفار قريش وغيرهم من الكفره قال إذا, كنا إذا متنا وكنا ترابا وعظا إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأول يعني ينكرون هذا وإن وما أو ما, حش ما حشروا وذكر عن نسيت الآن لعله الوليد من المغيرة أو غيره أو أمي بن خلف نعم أمي بن خلف لما كان له صهيب له مال عنده فقال أعطني مالي قال لن أعطيك شيئا قال ألست تؤمن بالبعث يقول هذا الكافر لصهيب، قال نعم قال فإذا بعثت أعطيك لاني سأبعث غنيا وأعطيك إذا بعثت يستهزئ بهذا الأمر فالقصد أن الكفار أنكروا البعثة وقالوا لن نبعث إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا فالله تبارك وتعالى أثبت البعث في كتابه قال بلى قل بلى وربي لتبعثن لابد أن يكون هذا البعث فعلا بد أن يكون هذا البعث وهذا قمة العدل أن يكون هناك البعث أن يكون هناك الحساب وأن يأخذ صاحب الحق الحق من الظالم فهذا أمر لابد أن يكون يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامه على ارض بيضاء أفراء كقرصه النقي يعني التي يضع فيها الحب حتى يدق وغيره ليس فيها علم لأحد يعني ما فيها أثر لأحد يعني ما فيها هذا بيتي هذه شجرتي هذه مزرعتي هذا كذا لا ما فيها علم لأحد ما في ملك لأحد نهائيا وإنما الناس فيها سواء أرض بيضاء نقية ما عليها شيء لم يعص الله عليها سبحانه وتعالى وفي الحديث يحشر الناس حفاة عرات غرلا الحفات حفات الأقدام عرات الأبدان غرلاء غير مختونين وجاء في حديث بهمة بهمة لا يملكون شيئا ولكن هذه زيارة بهمة لا تصح كلمة بهمة لا تصح والصحيح هو حفات عرات غرله هذا الثابت والعلم عند الله جل وعلا نعم سادسا الشفاعة الشفاعة لغة جعل الوتو شفعا والصلاحا التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضاوة وللشفاعة أنواع النوع الأول الشفاعة لأهل الموقف حتى يقضى بينهم كما جاء في حديث أبي هواي والطويل في الصحيحين وكذا حديث أنس المتفق عليه وهذه الشفاعة خاصة برسول صلى الله عليه وسلم النوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوها والدليل معاه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا النوع الثالث شفاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه ان يخفف عنه العذاب في الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبي طالب بشيء هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال نعم هو في ضحباح من النار ولولا أنا لكان في الدوك الأسفل من النار نعم الشفاعة هي التوسط للغير في جلب الخير الشفاعة هي التوسط للغير لجلب الخير يعني هذا سمى شفاعة وفي الحديث إشفعوا تؤجروا إشفعوا تؤجر يعني بدل ما كان وحده يسعى في هذا الأمر تسعى معه فبعدين كان واحدا صرت معه اثنين صرت اثنين فهذه الشفاعة والشفاعة نوعان كما قال أهل العلم شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة عامة فالمؤلف ذكر أول ثلاث شفاعات التي هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأول شفاعة وهي أعظم شفاعة وهي الشفاعة الفصل بين الناس وهو المقام المحمود وهي الوسيلة التي نقول بعد الأذان آتي محمدا وسيلة وفضل وابعت مقام محمود الذي وعدته هذه الشفاعة العظمى هذه الشفاعة العظمى عندما يذهب الناس إلى آدم ليطلب من الله أن يفصل بين الناس يقول يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيدي وأتدرك كما كدر ألا ترى ما نحن فيه ايش فعلنا عند ربك فيعتذر آدم فيذهبون إلى نوح فيعتذر فيذهبون إلى إبراهيم فيعتذر فيذهبون الى موسى فيعتذر فيذهبون الى عيسى فيعتذر فيذهبون الى محمد فيقول انا لها انا لها صلوات ربي وسلامه عليهم اجمعين فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاسجد تحت العرش فاحمد الله بمحامده اعلمها ثم يلهمه الله محامده لا اعلمها ثم يقال يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع هذه الشفاعه العظمى وهي المقام المحمود وهي لشخص واحد وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم الشفاعه الثانيه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي الشفاعه لاهل الجنه أن يدخلوا الجنه لن يدخل احد من الجنه حتى يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنه وهذه الشفاعه الثانيه الشفاعه الثالثه وهي شفاعته خاصه لعمه ابي طالب وذلك ان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت ما كان من عمك ابي طالب لأن كان يحوطه ويدافع عنه ويغضب له فهل نفعته بشيء قال نعم كان في ضحضاح من النار زين ثم شفعت له فتوضع تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه لكنه مخلد في نار جهنم ويعاذ بالله لكن شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فخفف الله عنه عذابه وهذه الشفعة الوحيدة كل الكفار هذه الشفعة الوحيدة كل الكفار ليس في إخراجهم من النار وإنما في تخفيف العذاب عنهم وهو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كاد ان يسلم سبحان الله لكنه لم يسلم كما قال الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وكان أبو طالب يقول ودعوتني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ودعوتني وزعمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت قبل امينا يقول أنت صادق لما دعوتني ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا لولا الملامح او مخافه شبه لوجدتني سبحا بذلك مبينا لولا لو الحرج من قومي لا اسلمت لكن انا محرج من قومي سبحان الله حرجه هذا خلده في نار جهنم اعذنا الله اياكم منها فهذه ثلاث شفاعات خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم النوع الرابع شفاعه رسول صلى الله عليه وسلم في دخول من لا حساب عليه الجنة من الباب الأيمن فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فوفع إليه الذراع وكانت تعجبه فذكر الحديث إلى أن قال فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب وهذه ظهر الله العلم ليست شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي فقط في دخولهم الجنة وهم سبعون ألف الذين يدخلون بلا حساب ولا عقاب نعم النوع الخامس الشفاعة في المستحقين للناوي لا يدخلوها وهي عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ويستدل له بما وراه الشيخان يخصد أنها عامة للنبي وغيره للنبي وغيره سواء من الأنبياء أو من صالح المسلمين نعم ويستدل له بما رواه الشيخان عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وجه الدلالة ان ما شفعوا فيه لم يذكر فيد فيدخل فيهم هؤلاء وقد يدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال وصل الله صلى الله عليه وسلم ما من وجل مسلم يموت فيقوم على جنازته باعون وجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه صحيح مسلم وجه الدلالة أن هذا الحديث عام يدخل فيه كل وجل صلى عليه هذا العدد بهذه الصفة ويدخل في هذا العموم من استوجب النار فلم يدخلها لشفاعة هؤلاء المؤمنين فيه نعم وهذه شفاعة عامة شفاعة لأناس استحقوا النار من المسلمين يعني استحقوها بكبائر فعلوها استحقوا النار فيشفع الله فيهم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء أو الصالحين من عباده فلا يدخلوا النار بشفاعه هؤلاء ومنها الشهيد يشفع في سبعين من أهله كلهم قد وجبت له النار فالقض أن هؤلاء أو أن هذه الشفعة ثابتة ولكنها ليست خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم. النوع السادس الشفاعة لمن دخل النار يخرج منها وهذه الشفاعة كل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين لما روى البخاوي عن عمان بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين لما هو البخاوة عن عمان بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخل فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين والاحاديث في هذا كثير نعم النوع السادس من الشفاعة هي فيمن دخل النار أن يخرج منها فيمن دخل النار أن يخرج منها من المؤمنين يشفع الله فيهم الأنبياء والملائكه والمؤمنين وفي هناك شفاعات أخرى تكون في الجنة في رفع الدرجات في الجنة أنه رفع الدرجة والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان الحقنا بهم ذريتهم فيشفعون له فيصعدون معهم في درجتهم نعم وهذه الشفاعه ينكرها المعتزله والخوارج بناء على مذهبهم النفاعل الكبير مخلد في النار فلا تنفعه الشفاعه ونود عليهم بما ياتي اولا ان ذلك مخالف للمتواتر من احاديث من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا أنه مخالف لاجماع السلف رحمهم الله ويشترط لهذه الشفاعه الشيطان الاول إذن الله في الشفاعة لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الثاني ورضى الله عن الشافع والمشفوع له لقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن يتضى فأما الكافر فلا شفاعة له لقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي لو فرض أن أحدا شفع لهم لم تنفعهم الشفاعه <تصفيق> النوع السابع الشفاعة في رفع منزلة أهل الجنة وهي عامة ايضا قال ابن القيم رحمه الله وقد يستدل عليه بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي سلم وقوله اللهم اغفر لأبي سلم وأفع درجته في المهديين الحديث رواه مسلم وما به على النوع الخامس يستدل به على هذا النوع نعم ذكر المال في السابع هو رفض درجات اهل أهل الجنة وأما ما ذكروا عن معتز والخوارج فإنفاذ مذهبهم أن من دخل النار لا يخرج منها ومذهب أهل السنة والجماعة أن من دخل النار من المسلمين فإنه يخرج منها لا يخلد في نار جهنم مسلم أبدا ولكن قد يدخلها المسلمون أصحاب الكبائر أو أصحاب البدع فيعدبون على قدر ما عندهم من الذنوب ثم يخرجهم الله تبارك وتعالى بعد ذلك إلى الجنة صلى الله جعلنا من أهلها والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبرك عبينا محمد